أَلَغْ أَلَا يَا أَيُّهَا الْمُسْطَادِ قُمْ وَاستَقْبِلِنْ وَسَلْهَا وَسَلْهَا غَنْ مَعَنْسِيهَا وَمَا لَقَدْ مِنَا سيها سلامك قوم امشيد هيا المختار اجى خبار واضح جسد هي الطاهر الأنثار يسهل مين صدير هي وشوف بي الهاد كيثر زفين جار بلزان وسلها وسلها لما انسيها طالها بالاعذاب وس جاري الجل مخته للطيره استقبل اله حضنها ابصي الذوي تسوفه يشيم بها шахид ва дам وسلها وسالها عين معنسيها والله <تصفيق> يا الايام خديج ابدم حتيل جيت يلمها صدق لهفت هوا اجت سيامهن والصديع رد عالمي والمد السوق بياني المصطفاوهم قعده كي هم هل تحكي فقط ما على الصدر هيل والد على يا اي والقطا <تصفيق> قوم واستلسا وسلها سيها الله الى <سؤال> قادم الزهراء <سؤال> السيد <سؤال> سعد الذبحاوي سالها <سؤال> المنصطفى المختار بالصغير وجر <سؤال> زيتك <تقجي> بو يا اخفيه مو انتل قلت فاطم يا بو يا مو ولك لو عادت يرويه فسال عيني وسال ضي العين وسال عن حزن يا الأعضاء الآية أيها ايه حبيبي صوتك سواسي امير المؤمنين وسلها وسالها, وسألها يابو يا قلب يا شلهم وما هم يشبع الهام عيني علما اعرفان لو طمت جسمي ما هم يشبه الهامي عيني ما اعرف لو طمت وتوسم جسمي بدافع البعض جام بينصب دول هاجاء على يا ايها ال قوم واستقبل وسلها وسلها ع الناس و من فين ثني الليل حضم ونه هي يا صارمت ذري يا بويه الباب وبسمه بها هي السما وصدر يا سلام نيلال حظوم ونو وبيا الصار ما صدري يا بو القلب والبسمار بيهن هل شمال صدري لا حظ اي الباعري عجل يبيع عمري الباب يخفي عل العذقبري فنعشيدون تضيعين ما <تصفيق> يا اي اي قم واستخف وسلها وسلها ما انسى